أهل الحل والعقب يسمع له يطاع بالمعروف وأرجو الانتباه لما يقال لأنه مهم فتنحل به إشكالات كثيرة في هذا الباب فطريق تولي الحاكم في الشرع يكون ببيعة أهل الحل والعقب فإذا اختاره أهل الحل والعقب وهم العلماء والأمراء وقارق الجيوث وأحيان البلد فإذا اجتمعوا على شخص وبايعوه فيكون بذلك إماما في بعض البلاد يسمى ملكا أو أميرا أو رئيسا أو حاكما أو سلطانا وما أشبه ذلك فإذا بايعه أهل الحل والعقب واجتمعوا عليه صار. اماما أو حاكما أو سلطان فإما أن يعهد إليه من قبله فإما أن يعهد إليه من قبله طريق الأولى كما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه اجتمع عليها أهل الحل والعقد وبايعه الناس ولا يشترط أن يكون ذلك مئة في المئة أو يبايعه أهل الحل والعقد كلهم قد يخالف بعضهم لكن لا يضر العبرة بالأكثر فإذا بايعه أهل الحل والعقد كما وقع لأبي بكر صار خليفة وإما أن يعهد إليه من قبله كما عاهد أبو بكر لعمر وعينه حاكما للمسلمين فيبايع بعد ذلك من قبل أهل الحل والعقد لا يكفي فقط مجرد العهد بل بعد ذلك العهد يجتمع عليه أهل الحل والعقد فقد استخلف أبو بكر عمر وبايع الناس عمر رضي الله عنه وهكذا أيضا أن يجتمع أهل الشورى أهل الحل والعقد ويختاروا واحدا كما وقع في خلافة عثمان وهذا في الحقيقة راجع للأول فيار أهل الحل والعقد هذا الذي حصل في خلافة أبي بكر وعثمان فإن أهل الحل والعقد اختاروا أبا بكر واختاروا عثمان وخلافة عمر كانت بالعهد من أبي بكر وكذلك خلافة علي كانت بخيار أهل الحل والعقد فإنه كان خير الناس على وجه الأرض في زمانه فاختاره أهل الحل والعقد وبايعوه وكما سبق لا عمره بمخالفة البعض وطريق آخر أن يصل الحاكم إلى السلطة بطريق غير شرعي وهذا هو الغالب في كثير من الأمراء بعد ذلك خاصية من في العصور المتأخرة يصل عن طريق انقلاب مسلح يقتل من خلف من قبله ويتربع على السلطة يكون عنده شوكة ومنع، فيقوم بسجن الأول حاكم الأول أو نفيه خارج البلاد أو يقوم بقتله أو غير ذلك ويتولى السلطة ويكون له شوكة وأتباع وأعوان أو عن طريق ما يسمى اليوم بالانتخابات الانتخابات طريق بالنسبة لأهل السنة والجماعة غير شرعي لكن يحصل هذا ويصل الحاكم أو الرئيس أو غير ذلك عن طريق الانتخابات الناس رضوا به أهل الحل والعقل رضوا به اجتمعت عليه الكلمة الآن نحن نسمع ونطيع يعني الذي يقوم من قلاب يقتل الحاكم الأول هذا طريق غير شرعي فعل ثورة كما يقال ثورات الآن تولى على السلطة استولى عليها هذه الطرق كلها غير شرعية ولا تجوز لا يعان عليها ولا يفجع عليها ولا تقر لكن حصلت وتولى السلطة عن طريق من هذه الطرق غير الشرعية واجتمعت عليه كلمة ودان له أهل الحل والعقد حينئذ نسمع ونطيع بالمعروف ما يتي بعض الناس ويقول كيف أنتم تقولون هذا حاكم وأنتم لا تقولون بالانتخابات وهو إنما فاز بالانتخابات بعد أن فاز بالانتخابات كما علي أهل الحل والعقد رضيه الناس صار حينئذ إماما لرضا الناس به وأهل الحل والعقد به لكن لا بد أن يكون قد توفرت فيه شروط الصحة لأن الإمام هناك شروط صحة وشروط كمال شروط صحة لا بد منها لا يكون إماما إلا بها سواء كان بالبيعة بالعهد استولى عليها ما لم تتوفر فيه شروط الصحة لا يكون إماما ولا يلزم الناس سمع الطعالة بالمعروف الشرط الأول أن يكون مسلما فلو كان كافرا أصليا أو مرتدا حتى لو رضي بها الحلو العرض لا يكون هذا إماما ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والله تعالى يقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأن الأمر إيش منكم ومن هنا تبعي تبعيضية يعني هو منكم مسلم الشرط الثاني أن يكون بالغا الثالث أن يكون عاقلا هذا شرط التكليف الضلوغ العقل فإذا لم يكن كذلك كان غير مكلف والشرط الرابع أن يكون ذكرا فلو غلبت عليها امرأة لا تكون إماما شرعيا تثبت لها الأحكام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم وله أمرهم امرأة لن يفلح قوم وله أمرهم امرأة هذه شروط الصحة لا بد منها إذا اقتل واحد منها ما في عونقنا بيعة ولا نسمع ولا نطيع المعروف لكن مسألة الخروج غير ذلك هذه تحتاج إلى قدرة، إلى شروط أخرى. لا يعني هذا أنه إذا كان لم تتوفر فيه لم يتوفر فيه شروط الصحة أو اختل بعضها أن الناس قال لهم اخرجوا وفعلوا فوضى في البلد واسفكوا الدماء لا لا تحرم ولا يجوز سيؤدي هذا إلى لئن لا أول اله ولا, ولا, ولا آخر شروط الكمال أن يكون قرشيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش ما بقي في الناس ثنان الشرط الثاني أن يكون عدلا أن يكون عدلا صالحا طرا تقيا الشرط الثالث أن يكون شجاعا الرابع أن يكون حرا الخامس أن يكون سليم الأعضاء يعني لا يكون أعمى ولا أصم ولا أبكم ولا شل يكون سليما في أعضائه فهذه أهم طروط الكمال التي يذكرها العلماء بعضهم يذكر أن يكون عالما مجتهدا أن يكون عالما مجتهدا لا شك أنه إذا وجد هذا فنور على نور إذا كان الخيار بأهل الحل والعقب وأمامهم عدة أشخاص لاختيار يجب عليهم أن يختاروا الأكمل والأفضل والأتقى والأصلح ومن تتوفر فيه شروط أكثر من شروط الكمال مع شروط الصحة لكن الآن الكلام على ما إذا غلب عليها كما ذكر الأئمة الشافعي وأحمد بن تيمية وإمة الإسلام إذا غلب عليها بالسيف هذا هو معنى غلب عليه بالسيف قام بانقلام قام بفورة قتل من قبله نفى من قبله سين من قبله البعض من طلاب العلم ربما يقرأ الكلام ويفهم فقط حروب وسيوف يعود إلى أحد الأول وما يأتي في باله مثل ما هو جارم في الواقع ويحصل في الواقع صحيح كيف هؤلاء نحن ما في عنقنا بيع هؤلاء كيف يكون إما نحن لا نرى انتخابات فكيف يكون ذلك فالمهم أن من وصل إليها بطريق ولو غير شرعي واجتمعت عليه الكلمة ورضيه أهل الحل والعقل فنسمع له ونطيع ونعتقده إماما طالما أن شروط الصحة تنطبق عليه هذه من أهم المسائل التي لا بد أن تفهم في هذا الباب لأجل أن طالب العلم يسلم من فتا كثيرة وتنحل عنده شبهات وإشكالات كثيرة في هذا الباب إن البعض قد يأتي ويقول هذا كيف طلع كيف وصل هذا فعل كذا وكذا أو أن هذا لا تنطبق عليه شروط الكمال هذا فاسق هذا فاجر هذا كذا وكذا طيب كم بعد الخلفاء الراشدين وبعد القرون المفضلة كيف كان الخلفاء الأمراء كيف كان الأمراء ما عندهم من الظلم ما عندهم من الجور ما عندهم من الاستئفار بالمال شيء كثير فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول كل من غلب على الخلافة للسيد انقلاب ثورة قتل من قبله وصل إليه بالقوة حتى يسمى خليفة ويتمع الناس عليه لا بد من هذا يسمي الناس هذا والرئيس هذا والحاكم واجتمع عليه الناس أما إذا كان الناس فرقين هذا طلع في مكان وهذا في مكان وهذا في مكان ما اجتمعت على واحد منهم الكلمة ننتظر حتى تجتمع الكلمة على أحدهم قالوا واجتمع الناس عليه فهو خليفة نعم شروط الكمال أن يكون قراشيا أن يكون عادلا أن يكون شجاعا أرهب. حرا سليم الأعضاء نعم قلتم حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله قال حرملة قال حرملة يعني إذا كان من قريش يجزى معه ويصلى خلفه الجمعة ومن لم يفعل فهو صاحب بدعة نعم إذا كان إماما واجتمعت عليه الكلمة وكان قراشيا وهذا شرط كمهل يعني ليس هذا بشرط أنه لا بد أن يكون قراشيا قال يغزى معه يعني يقام معه الجهاد ويغزى الأعداء ويصلى خلفه ولو كان عنده معاصم سوق ظلم جور صلى خلفه الجمعة والجماعة قال ومن لم يفعل فهو صاحب بذعة ما يتي الإنسان يقول لك يا أخي هذا سكير هذا ظالم هذا عنده معاصم هذا عنده كذا وكذا ما أصلي خلفه لا جمعة ولا جماعة ولا يغزى خلفه الإمام الشافعي وغيره من الأئمة يقولون من فعل ذلك فهو صاحب بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم فلكم وعليهم ولذلك يقرر العلماء في كتب العقائد أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر الصلاة خلف كل برم وفاجئ نعم قلتم حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله من حسن الظن بالله ورجاء رحمته وعفوه وهذا أمر مهم أن الإسان يحسن الظن بربه ويرجوه لا سيما عند حلول الأجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ويحسن العبد الظن بربه في كل حال لكن عند الموت عند النزع عند أن يمرض الإنسان المرض المخوف فيحسن ظنه بالله ويبكر بالله ورحمة الله وجوده وكرمه وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله، أو أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله. وإن ظن شراً فله. نعم. عن المزني قال دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت يا بعبد الله كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال أصبحت من الدنيا راقلا والإخواني مفارقا ولسوء عملي ملاقيا وعلى الله واردا ما أدري روحي تصير إلى جنة فوهنيها أو إلى نار فوعزيها ثم بكى وأنشأ يقول هكذا العلماء والأئمة والصحابة فالخوف ولا يتكلون على أعمالهم البعض من الناس قليل العمل وكبير الأمل أعماله قليلة شيئات معاصي ولذلك يتمنى على الله الأمان وهؤلاء الأئمة مع عظيم ما قدموا وفعلوا وعظيم مرتبتهم حالهم هذا يخاف ذنوبه ويخاف أن يغفر له ولكنهم مع ذلك كانوا يحسنون الظن بالله عز وجل كما سيأتي في الأبيان. نعم. وأنشأ يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء من نحو عفك سلما فعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك عظما فما زلت ذا عف عن الذنب لم تزل Tajud wa taqoom minnya dan takaruma. Fa'in tan tak emmni Palestu biaysin, walau dah kalat nafsi bi jurmi jahanma. Walau laka lam jugo ibli bi iblis agabidun. Fa kifah wakad awo sifiyak Adama. Wa inni laatid zanb aarif kudrahu, wa'alamu an Nya yaqhu tarhuma. Quntum fatuqumullah. باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في فتنة القبر ونعيمه أو عذابه نعم وهذا أيضا من أصول المعتقد الإمام بعذاب القبر وهذا من الإمام بالغيب الإمام بعذاب القبر وفتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه يكون بعد فتنة القبر لأن فتنة القبر سؤال الملكين عن الرب والدين والنبي فإن أجاب هذا هو المؤمن وإن لم يجيب فيكون في الكافر والمنافق وقد يجيب بجواب الصواب ويعذب لأن عذاب القبر يشمل المؤمن والكافر فقد يكون صاحب كبيرة من الكبائر يستحق عليها العذاب يستحق عليها العذاب في القبر في البرزخ فالمهم أن فتنة القبر أولا لأنه بعد أن يذهب الناس ويفارقونه يسمع قرعن عالهم وهذا سمع خاص وإلا فالله تعالى يقول فلا يستطيعون توصية ولا إذا أهلهم يرجعون وقال إنك لا تسمع الموتى وقال وما أنت بمسمع من في القبور لكن هذا خاص والعلماء يقولون يسمع ليتهيأ لي بسؤال الملكين فيأتيه الملكان منكر ومنكير فيجلسانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه وليس هذا بالأمر الهين فظن أن أي شخص يجيب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال وقال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، ومع ذلك قال تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، وهذا يدل على أنها فتنة عظيمة وأن منعين القبر وعذابه فكما دلت على ذلك نصوص في القبور إما منعم وإما معذب وعذاب القبر قد يكون دائما في حق المنافق والكافر والمشرك ويكون منقطعا في حق بعض أرباب الكبائر عذب ما شاء الله يعذب وقد يعذب ويستمر لكن يكون في أوقات ضعينة المهم أنه قد تواترت النصوص في إثبات عذاب القبر ونعيمه. نعم قال الإمام الشافعي رحمه الله من جملة الدعاء للميت وقه عذاب القبر وكل هول يوم القيامة نعم هذا يدل على إثبات الشافعي رحمه الله تعالى عذاب القبر والقول به نعم. وقال ربك اللهم وابسقل له في قبره واعذه من عذاب القبر وادخل عليه الامانه والروفه في قبره كبر. وقال ربك اللهم واقي في القبر وعذابه وافسح له في قبره وجعل الارض عن جنبيه و... ولقته برحمتك الامن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين نعم قلتم حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله فيما ينتفع به الميت من فعل غيره يعني الميت إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث كما في الحديث فهل هناك أعمال ينتفع بها الإنسان الجواب نعم وليست الثلاث فقط يعني مثلا قضاء دين الميت من قريب أو بعيد ينفعه الحج عنه والعمرة له تنفعه وهذه غير الثلاث المذكورة في حديث أبي فرير عند مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فعلم ينتفع به ترك كتباً ترك دروساً أشريطةً مصحفاً ترك علماً ترك طلاباً تعلموا منه وانتفعوا واستفادوا ثم كلما علموا أناساً شاركهم في الأجر والعلماء يقولون كما ذكر ابن جوزي قال كتاب العالم ولده المخلد كتاب العالم العالم إذا ألف كتابا هذا ولده المخلد ابنه كم سيبقى سيموت لكن كتابه سيبقى طيح البخاري قبله كتب عبد الله بن مبارك كتب الإمام الشافعي كتب الإمام أحمد كتب أئمة الإسلام مئات السنين وكتبهم باقية أين أولادهم قد ذهبوا بل بعضهم لا يعرف له ولد ولو كان إماما أولاده كانوا غير صالحين ولم يشوروا على طريقته. فقال ابن الجوزي كتاب العالم ولده المخلد يبقى ويبقى الأجر ويبقى الذكر كل من استفاد من ذلك كتاب أو قرأ أو طالع هو شريك له في الأجر علماء ولم يعلم. فالمهم أن هذا الحديث ذكر الثلاث يبقى قضاء الدين على الميت ينفعه الحج والعمر عن الميت ينفعه ونحو ذلك نعم. عن الربيع بن سليمان المرادي قال حجتنا الشافعين أنه قال ويلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاث حج يؤدى عنه ومال يتصدق به عنه أو يقضى ودعاء وإنما قلنا بهذا استدلالا بالسنة في الحج فاصة والعمرة مثله قياسا طيب يقول هنا يعني ثلاث حج يؤد عنه ومال يتصدق به عنه أما إذا تصدق القريب فمحل إجماع أن الميت انتفع فإذا تصدق عليه غير القريب ففي خلاف هل ينفعه أم لا؟ فالراجح أنه ينفع، وهكذا الدعاء ينفع من القريب وغير القريب ربنا غفل لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان والنصوص في هذا كثيرة ثم قال رحمه الله تعالى وإنما قلنا بهذا السدال بالسنة في الحج في من حج عن غيرك في الحاجة في المرة التي حجت عن قريبها ومن جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره أينفعه ذلك أم لا قال والعمر قياسا على الحج لأن الباب واحد نعم فأما المال فإن الرجل يجب عليه فيما لله الحق من الزكاة وغيرها فيجزيه أن يؤدي غيره بأمره لأنه إنما أريد بالفرض فيه تأديته إلى أهله لا عمل لا عمل لا عمل على البدن, على البدن. وإن وإذا عمل بأمري على ما فرض الله في مالي فقد أدى الفرض عنه يعني توكل غيرك في توزيع زكاتك وإعطاء الفقراء من مالك نعم وأما الدعاء فإن الله ندب العباد إليه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم به فإذا جاز أن يدعى للأخي حيا جاز أن يدعى له ميتا Wa lahiqahu insya'allahu barakatuh thalik Ma'anna allaha wasi'un Lianni wafiyal hayi ajrahu Wa yadakul alal mayyiti manfaatuhu Wa kadalika kullama tatawwa rajulun an rajulin Sadaqata tatawuin Waqala al-Khafidh ibn Kathirin rahimahullahu fi tafsir Wa al-laysa lil-insani illa ma sa'a أي كما لا يحمل, كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه لنفسه ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء توابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقون إليه وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسات والآراء فأما الدعاء وصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومن الصوص من الشارع عليهما هنا ذكر مسألة قراءة القرآن وإهداء ثوابه المجل ومن العجيب أن مذهب الإمام الشافعي المنع وكثير من من ينتسب إلى مذهبه يفعل ذلك و لو بعضهم عن هذا من أين لك أن تقول أنك شافعي فأنك تسير على قال له الامام الشافعي أين هذا؟ مذهب الامام الشافعي أن هذا غير مشروع وهو أيضا مذهب الامام مالك أن القراءة لا ينتفع الميت بثواب قراءة الحي أن يقول يقرأ جزءا وقال هديتوا ثواب ما قرأتوا للميت الفلادي جعلتوا ثواب ما قرأتوا لأبي لأمي لابني لزوجتي لأخي فمذهب الامام الشافعي ومذهب الامام مالك أن الميت لا ينتفع بذلك ومذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أن الميت ينتفع بذلك، واختار هذا شيخ الإسلام ابن القيم. والراجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي. لأن ولا دليل على هذا إذا مات الإنسان انقطع عمله ولا مثلاه، ولأن القراءة متسرة للغني والفقير والرجل والمرأة، فلماذا ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو دل أصحابه عليها ولو كان خيرا لسبقنا إليه. ولماذا ما فعلوا ذلك وإذا جاء إنسان وقاسها على الصلاة والصيام وغير ذلك فقد قال الحافظ بن كثير باب القربات لا يدخل فيه الأقيسة يعني لا قياس في العبادات لا قياسة في العبادات تلك أمور منصوصة مجمع عليها, مجمع عليها وأما باب القربات فيقتصر فيه على النص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء نعم. وأما إذا كان القرآن بأجرة تستأجر من يقرأ قرآنا لينتفع الميت فهذا قد نقل فيه الإجماع على أن الميت لا ينتفع به لأن المستأجر قد أخذ مقابل قراءة أجرة هذا بقي يصل الميت يعني الآن قراءة القرآن الموتى ما حكمها إن كانت بالأجرة فتصل إجماعا وإن كانت بغير الأجرة الفاتحة أو غير الفاتحة فاختلف العلماء في ذلك مذهب الإمام مالك والشافعي من الميت لا ينتفع بذلك وهذا هو ظاهر خصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة والخلفاء الراشدين ومذهب الإمام أحمد وأدي حنيفة اختاره ابن تيمين وابن قيم أن الميت ينتفع بذلك Na. Qulana Fa'dal Kullahu Bab Ma Ja'a 'anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi tadasisil qubur wa tazyinha wal bina'i 'alayha. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa uhibbu an la yuzada fil qabri turabun min ghairihi wa laysa bi an yakuna fihi turabun min ghairihi ba'sun idza zida fihi turabun min ghairihi irtafa jiddan. وَإِنَّمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْفُصَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شِبْرًا أَوْ نَحْوَهُ وَأُحِبُّ أَنْ لَا يُبْنَ وَلَا يُجَسَّسَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ الْذِّنَّةَ وَالْخُيَالَةَ وَلَا يَسْلِمُ الْمَوْتُ مَوْضِعًا وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَمْ أَرَ قُبُورَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مُجَسَّسَةً أَمْطَوَثُ إِنَّ رَس وَقَلْ رَأَيْتُ مِنَ الْوَلَاةِ مَنْ يَهْدِمُ بِمَكَّةَ مَا يُبْنَى فِيهَا فَلَمْ أَرَى الْفُقْهَاءَ يَعِيبُونَ ذَلِكَ نعم البناء عن الكبور قباب ومساجد ومشاهد ونحو ذلك من ذرائع الشرك لأن هذا غلو ويفضي إلى عبادتها من دون الله وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون على الكبور المساجد وأخبر أن هذا من سنن المغضوب عليهم والظالين هذا من سنن اليهود والنصارى وهذا التعظيم يقضي إلى الشرك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإفراط والتفريط في القبور في حديث واحد نهى أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه فالقعود امتهان مثل هذا أن يكون تكون مقبرة ملعب كرة أو سوقا أو طريقا أو يبنى عليها مدرسة ومستشفى وما أشبه ذلك ومن الغلو البناء عليها على القبور القباب والمساجد والمشاهد أو تبنى عليها الأحجار الكبيرة أو تبنى بأحجار معينة وتوضع عليها الورود والزهور واللوحات كبيرة مزخرفة في الموتى وذكر تاريخ وفاتهم وما أشبه ذلك حفظ الناس على قراءة الفاتحة لهم كل هذا من أمور غير المشروعة كل هذا من الأمور غير المشروعة والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إنه رأى الأمراء بمكة يهدمون ما بني على القبور قال والفقهاء لا ينكرون ذلك وتعلمون حديث علي بن أبي طالب عند مسلم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا إلا سواه أي سواه بغيره فلا يكون بارزا مرتفعا وإنما تكون القبور سواء تكون القبر نحو شبر حيث يعلم أنه قبر فلا يوقى ولا يمتهن ولا يدفن فوقه ونحو ذلك لكن هذه القبور لا يجوز البناء عليها واليوم في شرق الأرض وغربها في جزيرة العرب وفي الدول الإسلامية والعربية لا تكاد تجد بلدا يخلو من مثل هذه المظاهر من مثل هذه المظاهر فقبور تبنى عليها قباب ومساجد ومشاهد ومزارات ونحو ذلك وهذا من الأمور المحرمة ومن ذرائع الشرك ولما زرت ليبيا وقمت دورة علمية هناك في بنغازي بعد سقوط القذافي وهلاكه، أراني يا الإخوة في أمات كثيرة مواضع هدموا فيها قباب ومشاهد على قبور وكان في تلك القباب وغيرها أسحاب كثيرة وكان فيها من البلايا والرزايا شيء كثير فرأيت أمرا يسر وأعادوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل به علي بن أبي طالب وارسل أصحابه لهدم ما يعبد من دون الله ويدعى من دون الله فكتبت كتابا بعد رجوعي من هناك بعنوان فتح الوهاب في حكم ما يبنى على القبور من المساجد والمشاهد والقباب وهو مجلد مطبوع ذكرت فيه الأدلة في تحريم بناء القبور وكلام العلماء على ذلك ثم ذكرت أنه لا يعلم قبر نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وذكرت أيضا متى بدأ البناء القبور ومن هم الطوائف الذين يحرصون على ذلك وكما هو معروف صوفية وشيعة هم أكثر من يفعل ذلك ثم ذكرت كلام العلماء في ذلك أولا كلام الحنفية من عند الإمام أبي حنيفة إلى إمة مذهبه وعلماء الحنفية لأيّل أن هذا إذا كان في بلد هم على مذهب أبي حنيفة يقول هذا علماء مذهبكم إضافة إلى النصوص التي هي الأصل في هذا وثم ذكرت كلام الإمام مالك وعلماء مذهبه ثم ذكرت كلام الشافعي وعلماء مذهبه ثم كلام الإمام أحمد وعلماء مذهبه ثم كلام علماء آخرين ليسوا منتسبين إلى مذهب قبل الحزم ونحوه إلى العلماء المعاصرين إلى فتاوى الليل الدائمة وفتاوى الأزهر وغيرها من فتاوى العلماء. ثم ختمت الكتاب بالشبهات التي يتعلق بها من يبني القباب والمشاهد ونحوها على المساجع على القبور ويحتج بذلك. شبهات كثيرة ذكرتها وجبت عليها. فالمهم أن هذا أمر مهم. هذا أمر مهم معرفة أن هذا أمر لا يجوز وبناء القباب والمساجد والمشاهد على القبور يؤدي إلى عبادتها من دون الله نعم كذلك أيضا غرس الأشجار على القبور غير مشروع وإن كان عليه الجمهور وإن كان عليه الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما فصحيحين لما مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على هذا القبر شق وعلى هذا شق من الجريدة جريد النخل ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا فأولا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الجميع القبور ثانيا فعلى هذا بوحي أن هذين يعذبان وأنت الذي يبريك أن أباك يعذب حتى تفعل على قبري شيء يرى يخفف عنه أنت تشي إليه وتشي إلى أولئك الميت لكن بعضهم ما يعقل ويفهم ثم هؤلاء يغرسون والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وضعها وضع ما غرسها جريدة جريد النخل شقها وضع هنا جزء وهنا جزء طرحها طرحا عليها ثم النبي صلى الله عليه وسلم فعل جريد نخل وهؤلاء يغرسون اشتياراً أخرى حولت المقبرة إلى حديقة حولت إلى حدائق ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما يعذبان وأنت من الذي يدرك أن هذا يعذب؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه فعل هذا مع غيرهم ولا فعله الخلفاء الراشدون ولا فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم من العلماء من قال هذا الهجم كل من مطول ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقال رحمه الله وأكره أن يبنى على القبر مسجد وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه وإن صلى إليه أجزاه وقد أساء أكبرنا مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل قاتل الله اليهود والنصارى يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى دينان بأرض العرب كل هذا للنهي عن الصلاة على القبور والصلاة إلى القبور فلا يصلى إليها ولا يصلي عليها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فالمقبرة لا يصلى فيها و قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى لا تصل إلى القبور فنهى عن ذلك نعم قولهم فهموا الله ورسوله إليه أجزأكم يعني هذا قول الإمام الشافعي أنه إذا صلى وكان القبر أمامه أن الصلاة تصح ومن أهل العلم من يرى أنه إذا صلى إلى القبر وليس بينه وبينه حائل لا تصح هذه الصلاة وأكره هذا للسنه والآثار وأنه كرهه والله تعالى علم أن يعظم أحد من المسلمين وأنه كرهه والله تعالى علم أن يعظم أحد من المسلمين يعني يتخذ قبره مسجدا ولم تؤمن في ذلك الفتنه والضلال على من يأتي بعده قد قد حصل نعم. قلتم حفظكم الله باب ما جاء عن للإمام الشافعي رحمه الله في النياحة والمآتم والاجتماع للتعزية قال الإمام الشافعي رحمه الله وأكره الني... النياحة على الميت بعد موته النياحة هي البكاء بصوت يشبه نوح الحمام يبكي م... فكما تفعل بعض النساء بشدة الألم والرجال يبكي ويأتي بصوت يشبه نوح الحمام فأما إذا كان بصراخ وزاد على ذلك ضرب خدود أو شق الديوب أو نكس الشعر أو الدعاة الويل والثبور وعظائم الأمور فهذا أشد وأشد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة صالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة أو تشق ثيابها أو تحلق رأسها فالنياحة الميت من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب ألبست يوم القيامة لباسا من قطران ودرعا من جرب لأنها لم تستر مصيبتها بالصبر فعوملت كذلك يوم القيامة وهكذا أيضا الاجتماع في بيت الميت يعد من النياحة سواء ثلاثة أيام أو أسبوعا أو أن يأتي بيوم العاشر أو الأربعين أو ما يسمى بالتأدين وغير ذلك كل هذه الأمور غير مشروعه فلا يشرع الاجتماع في بيت الميت لا لأكل طعام ولا لقراءة قرآن ولا لغير ذلك وقال بعض العلماء كلمة فقال إن طعام الجنازة قد طبخ بدموع المكلومين من من أقاربه حاوله بغاية الحزن وهذا يأتي يريد طعام ويأتي الشيطان يزين لبعض الناس فعلوا له ركوبا في اليوم السابع أو العاشر أو ما أدري متى سيركب يذهب إلى الجنة من أين لكم هذا؟ من أين هذا؟ وكراسي صالات مغلقة وأماكن ويجلس الناس في أمام بيت ميت أو في ساحة عامة أو غير ذلك هذا من الأمور غير المشروعة طيب الناس يقولونهم على طريقة الشافعي هذا الشافعي وغيره الأئمة الأربعة وأئمة السلف والخلف ينهون عن ذلك ويمنعون منه وجرير بن عبد الله البجري قال كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من المياحة مع أن اجتماع بدون شيء كيف ننضم إلى ذلك بكاء أو نحو ذلك البعض يقول نجتمع لقراءة القرآن غير مشروع هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا لما قتل حمزة سيد الشهداء أو لما ماتت بناته أو ابنه إبراهيم أو لما قتل من قتل من السبعين يوم وحد لا شيء من ذلك هل فعل هذا الاجتماع والمأتم ثلاثة أيام أو في السابع أو العاشر أو الأربعين عند أن مات رسول الله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم الجواب لا من قال غير ذلك فعليه الدليل. هل فعل المسلمون ذلك لما مات أبو بكر أو قتل عمر أو عثمان أو علي ما فعلوا شيئا من ذلك هل كان الصحابة يفعلون هذا ويتمعون لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك لا ثلاثة أيام ولا أكثر ولا أقل فهذا من البدع ومن الأمور المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان وهو من أمور غير المشروعة والبعض تكلم وقال هي صدقة للميت. تصدق في وقت آخر لماذا صدقة على هذه الكيفية وعلى هذه الصفة على هذه الصفة ونريد أن نفعل صدقة جارية الميل صدقة ابن مسجدا الميل أو شق طريق أن أحفر بئرا من مالك أنت أما مال الميت قد صار للورثة ما يجوز لك أن تصرفي بذبح لبائح ولا ضيافة ناس يأتون إليك في هذا الباب Nah. قال الإمام الشافعي رحمه الله وأكره النية على الميت من بعد موته وأن تندبه النائفة على افتراد لكن يعزى بما أمر الله عز وجل من الصبر والاسترجاع وأكره المأتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدر الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر. نعم أضف إلى ذلك ما يسمى اليوم بالحداد يقال حداد ثلاثة أيام على فلان أو فلان يموت من يموت من الزعماء أو الصبرة أو ناس لهم شأن فتنكس الأعظام ويرفع السواد ويعلن حداد هذا غير مشروع هذه هذا من التشبه بأعداء الإسلام لبس السواد ناديه إلي عليه عند الميت عند الموت والحداد أو الإحداد لا يكون إلا للمرأة إن مات زوجها تحد أربعة أشهر وعشرة وليس في سواد أو لبس سواد فإن مات غير الزوج تحد ثلاثة أيام لو مات أبوها وأمها وأخوها وأبنائها وعمها وخالها في يوم واحد ما تحد إلا ثلاثة أيام إن مات زوجها أربعة أشهر وعشرة وهذا الإحداث يعني تدرك الطيب واللباس الزينة والحلي والاكتحال والمكياج والخضاب والطيب والبخور وتلزم البيت إن كان غير الزوج ثلاثة أيام كان الزوج أربعة أشهرين وعشراء أما حداد الرجال ما يعرف هذا في الإسلام لا وقوف حداد عشر دقائق أو دقيقة أو أكثر الأقل ولا ثلاثة أيام ولا غير ذلك والآن بدأ يدب عند بعض طلاب العلم سيدي يموت له قريب ينزل خلفية في الوادس سوداء مكتوب عليه أن لا نراجع. ليش خلفية سوداء؟ لماذا هذه الخلفية السوداء بالذات؟ وما تكتب هذه الآية مثل هذا الخلفية. مثل هذا نقشان يؤدي إلى أمور أخرى. طيب نقف هنا فمن طبع عندنا إلا ما جاء الشافعي في مكارم الأخلاق فقط انتهى منه إن شاء الله بين مغرب معشاء وينتهي بذلك الكتاب وبعد العشاء. نافله تكون ما بقي يعني نقرأ منه ما قرأنا وإن استطعنا نقرأ ما بقي كاملا ولو قراءه نمر عليه الحمد لله وإلا نقرأ ما تيسر منه وجزاكم الله خير